وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَالَهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا مبين. قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفكون قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي ليُذِر الذين ظلموا ليُذِر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء كأصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.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 إلا أساقير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم الآخر قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصار أفئدهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين أتخذوا من دون الله قربانا آله بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُذْرِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون